ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفوا لبئس ما قدمت لهم أنفوتهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتحون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنون رأيكم ونتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصرى ذلك بان للمنقذ يسوع وربانا وانهم لا يتكلون